بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كندا واذا الجبال سيرا واذا العشار اضلا واذا البحار حشرا واذا البحار سجرا واذا واذا النفوس واذا الموءوده سئلا باي ذنب قتلا واذا الصحف نشرا واذا السماء كشطا واذا الجحيم سعرا واذا الجنه ازلفا علمت نقسم نا احضر فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عص والصبح اذا تنفس ان لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين بطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنيين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء استقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين